أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموضوع Şahidin ve meşhurd. Kut ve المؤمنين شعود وما نقمون الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على ''İn fetenul müminîne vel müminâti sümme lem yeteub felehum azâbu cehennemna ve lehum azâbur harîm سماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب قُوِّدْنَا رِزَاقًا وَقُوِّدْ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُرُودٌ وَهُمْ عَلَى يَعْلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهْدٌ السماوات والأرض والله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 تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير الأتاك حديث الجنود في الرعون وتمود بل الذين كفروا في تكذيب اللهم بل هو قرآن مجيد في لوح